وقالت النصارى ليست اليهود على دين صحيح وهم جميعا يقرؤون الكتب التي أنزلها الله عليهم وما فيها من الأمر بالإيمان بكل الأنبياء دون تفريق متشابهين في فعلهم هذا قول الذين لا يعلمون من المشركين حين كذبوا قصر كلهم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 أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لا أحد أشد ظلما من الذي منع أي يذكر اسم الله في مساجده فمنع الصلاة والذكر وتلاوة القرآن فيها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 فإنكم تستقبلون الله تعالى، فهو المحيط بخلقه. فإن أمرتم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة أو أخطأتم في القبلة أو شق عليكم استقبالها فلا حرج عليكم لان الجهات كلها لأن الجهات كلها لله تعالى.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 فهو الغني عن خلقه وإنما يتخذ الولد من يحتاج إليه بل له سبحانه ملك ما في السماوات والأرض كل الخلائق عبيد له سبحانه قاضعون له يتصرف فيهم بما يشاء بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون والله سبحانه منشئ السماوات والأرض وما فيهما على غير مثال سابق واذا قدر امرا وأراده فإنما يقول لذلك الأمر كن فيكون على ما أراد الله ان يكون لا راد لأمره وقضائه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 أو تأتينا معجزة حسية خاصة بنا ومثل قولهم هذا قالت قالت الأمم المكذبه من قبل لرسلها تشابهت قلوبهم فالتفر ملة واحدة هذه المقولة التفر ملة واحدة ليست على إطلاقها ففي المواريث خلاف بين أهل العلم في هذا فالكفر ملة واحدة وإن اختلفت أزمنتهم وامكنتهم قد أوضحنا الآيات لقوم يوقنون بالحق اذا ظهر لهم لا يعتريهم شك ولا يمنعهم عناد انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم انا أرسلناك أيها النبي بالدين الحق الذي لا مريه فيه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 واشدهم اثما من يصد عن سبيل الله ويمنع من اراد فعل الخير تنزه الله تعالى عن الصاحبة والولد فهو سبحانه لا يحتاج لخلقه ونحن لا نستغني عن الله طرفه عين اللهم يا رب العالمين اجعلنا اغنى الخلق بك هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد